السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي جعل طلب العلم من أجل الكربات وتعبدنا به طول الحياة إلى الممات واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ما عقدت مجالس التعليم على آله وصحبه الحائزين مراتب التقديم أما بعد فهذا الدرس الثاني والثلاثون في شرح الكتاب الخامس من برنامج التعليم المستمر في سنته الثالثة اثنتين وثلاثين بعد الأربعمائة والألف وثلاثين وثلاثين بعد الأربعمائة والألف وهو كتاب أعلام السنة المنشورة للعلامه حافظ ابن أحمد الحكمي ويليه الدرس السابع والعشرون من كتاب قرات العين في شرح ورقات امام حرمين للعلامه محمد بن محمد الحطاب الرعيني رحمه الله تعالى وقد انتهى بنا البيان في الكتاب الأول منهما إلى قول المصنف رحمه الله ما دليل المرتبه الثانية نعم حسن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أتمهين أما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين قال الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله تعالى سؤال ما دليل المرتبة الثانية وإلى الإيمان بكتابة المقادير جواب قال الله تعالى وكل شيء أحصيناه في إيمان مبين وقال تعالى ذلك في كتاب وقال تعالى في محاجة موسى وفرعون قال فما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى وقال تعالى وما تحمل من أنثى ولا تضعوه وما تحمل من أمثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره كِتَابٍ في كتاب عَلَى ذلك على الله يسير وغير ذلك من الآيات وقال صلى الله عليه وسلم ما من نفس وَقَدْ كَتَبَ وقد كتب الله وكانها من الجنة والنار وإلا قد كتبت, كتبت شفية أو سعيدة رواه مسلم وفيه قال سراقة بن مالك بن يا رسول الله بيل لنا ديننا كأننا خلقنا الآن فيما العمل اليوم أفيما جثبت به الأقلام وجرت به المقادير أم فيما نستقبل قال لا بل فيما جثبت به الأقلام وجرت به المقادير قال ففيما العمل فقال عمله فكل ميسر وفي رواية كل عامل ميسر لعمله وغير ذلك من الأحاديث لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يستوفي الكلام في مراتب الايمان بالقدر تتمه لكلامه رحمه الله تعالى في اركان الايمان فانه فرغ فيما سلف من الكلام في اركان الايمان خمسه حتى انتهى الى سادسها وهو الايمان بالقدر ثم بين جمله من مسائله من ضمنها البيان والتعريف بان القدر له اربع مراتب المرتبه الاولى هي مرتبه العلم والمرتبه الثانيه هي مرتبه الكتابه والمرتبه الثالثه هي مرتبه المشيئه والمرتبه الرابعه هي مرتبه الخلق ثم شرع يوسف رحمه الله تعالى في بيان ما يتعلق بكل مرتبه من هذه المراتب وفرغ قريبا من ذكر ما يتعلق بالمرتبه الاولى وهي مرتبه العلم ثم أتبع ذلك بسؤال يتعلق بالمرتبه الثانيه فقال ما دليل المرتبه الثانيه وهي الايمان بكتابه المقادير ثم اجاب عنه ببيان دليله وكان قمينا به ان يبين معنى كتابه المقادير وكتابة المقادير شرعا هي جمعها بقلم قدري في محل معلوم هي جمعها بقلم قدري في محل معلوم وكتابة المقادير لها محلان أحدهما اللوح المحفوظ والثاني صحف الملائكة فإن المقادير تكتب في هذا وذاك، فتكتب في اللوح المحفوظ وتكتب في صحف الملائكة والفرق بينهما من وجوه أحدها أن المكتوب في اللوح المحفوظ عام وأما المكتوب في صحف الملائكة فخاص بزمن مقيد كعام أو يوم والثاني أن المكتوب في اللوح المحفوظ لا ينحقه زيادة ولا نقصان وأما المكتوب في صحف الملائكة فيلحقه ذلك وهو معنى قوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده ام الكتاب فالمحو والاثبات في زياده والنقصان واقع في صحف الملائكه اما اللوح المحفوظ وهو ام الكتاب فانه لا يدخله ابدا نقص ولا تغيير واورد المصنف رحمه الله تعالى طائفه من الأدلة التي الدالة على ثبوت هذه المرتبة فأورد طرفا من الآيات وحديثا واحدا فذكر قول الله تعالى وكل شيء أحصيناه في إمام مبين أي في محل يؤتم به ويرجع إليه وهو اللوح المحفوظ وقال في الآية الأخرى إن ذلك في كتاب وقال قال علمها عند ربي في كتاب وقال في الايه الرابعه الا في كتاب ان ذلك على الله يسير فهؤلاء الايه مصرحات بوقوع كتابه المقادير واورد حديثا اخر في الصحيح وفيه ما من نفس منفوسه الا وقد كتب الله مكانها من الجنه والنار والا وقد كتبت شقيه او سعيده وذكر الكتابه قد يراد به الاشاره الى شيء خاص من القدر وهو كتابه المقدور وقد يراد به الى اصل القدر وهو تقدير الله سبحانه وتعالى والروايه الاخرى للحديث صريحه في اراده كتابه المقادير لقوله فيه ابيما جفت به الاقدام واجرت في المقادير فجرام الأقدام جفاف الأقلام كناية عن شبوط المقادير المكتوبة بقلم القدر فلا تغير ولا تبدل ومحل هذه كما سبق هو ما كان منها في اللوح المحفوظ فما كان من المقادير فإنه مكتوب إما كتابة عامة لا يأكلها التغيير وذلك في اللوح المحفور او كتابه خاصه يدخلها الزياده والنقص وذلك في صحف الملائكه وبيان ذلك مثلا ان الله سبحانه وتعالى يقدر في اللوح المحفوظ ان العبد يسخر بعد صحه ثم يتمادى به المرض سنين طوالا ثم يتعاطى دواء فيشفى ثم يخرج في حاجه من حوائج الدنيا فيصيب مهلكه فيموت فاما الملائكه فيصبح بها المتعلقه بذلك العبد فانه كتب لها في تلك الصحيفه ان العبد يمرض هذه السنه فلا تعلم من ذلك الا المرض ثم يكتب في السنه بعدها المرض ثم يكتب المرض ثم يدخله المحو لأن الله عز وجل كتب, على كتب لعبده الشفاء فتنقله الملائكة من اللوح المحفوظ بتقرير الله سبحانه وتعالى ذلك فيدخل المحو والإثبات في في الملائكه وأما اللوح المحفوظ فقد كتب فيه الأمر جميعا فهذا فرق ما بين ما في اللوح المحفوظ وما بين ما بيصح في صحف الملائكه نعم أحسن سؤال كم يدخل في هذه المرتبة من التقادير يدخل في ذلك خمسة من التقادير كلها ترجع إلى العلم التقدير الأول كتابة ذلك قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة عندما خلق الله القلم وهو التقدير الأزلي الثاني التقدير العمري حين أخذ الميثاق يوم قال فلست ربكم الثالث التقدير العمري أيضا عند تخليق النطرة في الرحم الرابع التقدير الحولي في ليلة القدر <تصفيق> الخامس التقدير اليومي وهو تنفيذ كل ذلك إلى مواضعه أورد المصنف رحمه الله تعالى سؤالا آخر يتعلق بهذه المرتبة فقال كم يدخل في هذه المرتبة أي مرتبة الكتابة من التقادير ثم أجاب عنه بقوله يدخل لذلك خمسة من التقادير كلها ترجع إلى العلم أي إلى علم الله سبحانه وتعالى وهذه القسمة الخماسية أصل الكلام فيها معقول عن أبي عبد الله بن في شفاء العليل فإنه بنى بعض أبواب كتابه على تراجم هذه القسمة الخماسية فبوب خمسة أبواب على بابا لكل نوع من هذه الأنواع الخمسة من التقدير التي كتبها الله سبحانه وتعالى وجعل أولها التقدير الأول وهو كتابه ذلك قبل خلق السماوات والارض خمسين الف سنه كما ثبت في حديث عبد الله بن عمرو في صحيح مسلم عندما خلق الله القلم وهو التقدير الازلي يعني الاول الذي كان أزلا ثم ذكر الثاني وهو التقدير العمري حين اخذ الميثاق يوم قال او حين اخذ الميثاق يوم قال انفس بربكم وهذا عند ابن القيم أخص من الأول لتعلقه بأخذ الميثاق والثالث التقدير العمري أيضا عند النطفه في الرحم إذا أراد الله أن يخلق الخلق والرابع التقدير الحولي أي السنوي في ليلة القدر والخامس التقدير اليومي الذي يكون في كل يوم وهو تنفيذ كل ذلك إلى مواضعه أي عن المقادير وإدراؤها وهذه القسمة القماسية المشهورة من كلام أبي عبد الله بن القيم ومن تبعه فيها نظر فإن النوع الثاني من التقدير وهو الذي سماه التقدير العمر حين, العمر حين أخذ الميثاق وسماه بعضهم ب التقدير المثال وسماه بعضهم بالتقدير البشري الصحيح أنه متعلق بالتقدير الازلي فهو فرد من أفراده ولهذا اعرض عن ذكره أكثر متكلمين في القدر والصواب أنه يرجع إلى الأول اختاره شيخنا أبو عبد الله بن رحمه الله فهو مقتضى الأزل والنظر فهو مندلد في زملة التقدير الأزل والحق أن حقيقة القسمة أن كتابة المقادير نوعان فالنوع الأول كتابة مجملة وهي الكتابة الازليه التي كانت قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألت سنة والنوع الثاني كتابة مقصلة وهي الكتابة المختصه بمحل دون غيره وهي ثلاثه انواع احدها التقدير العمري عند تخليق النقطه في الرحم وثانيها التقدير السنوي وثالثها التقدير اليومي وهذه القسمه هي القسمه المنضبطه نقلا وعقلا فيرد إليها ما يستقبل من كلام الذي سيدكره المصنف رحمه الله تعالى نعم حصل الله لكم ما دليل تقدير الأزلي جواب قال الله تعالى ما أصاب من مصيدة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها الآيات وفي الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة قال وعرشه على ما وقال صلى الله عليه وسلم إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب فقال رب وماذا اكتب قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة الحديث في السنة وقال صلى الله عليه وسلم يا ابا هريرة تثفل القلم بما هو كائن الحديث في البخاري وغير ذلك كثير لما قرر المصنف رحمه الله تعالى أن كتابة المقادير تنقسم إلى أقسام خمسة شرعة يذكر دليل كل واحد منها وابتدأ ذلك في بيان دليل التقدير الأزلي أرد قول الله سبحانه وتعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أغسقهم إلا في من قبل أن نبرأها أي نقدرها تقدير البرء والإخراج لها وفي الصحيح أيضا قوله صلى الله عليه وسلم كتب الله مقادير الخلاق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة قال وعرشه على الماء. فذلك يدل على كتابتها ثم اورد ايضا حديثا اخر وهو قوله صلى الله عليه وسلم ان اول ما خلق الله القلم فقال له اكتب فقال ربي وماذا اكتب قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعه هذا دال على كتابه التقدير اجمالا ثم ذكر حديثا آخر وهو قوله صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة جف القلم بما هو كائن كلها أحاديث صحيحة ومنها ما هو الصحيح ومنها ما هو خالجه وهي ثالث مع الآية وأخرى من الآيات القرآنية على ثبوت كتابة المقادير أزلن نعم حسن ما بليل التقدير العمري يوما ميثا جواب قال الله تعالى وإذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألستج ربكم قالوا بلى شهدنا الآيات فروى إسحاق بن راهوئه أن رجلا قال يا رسول الله أتبدأ الأعمال أم قد مضى القضاء فقال إن الله تعالى لما أخرج ذرية آدم من ظهره أشهدهم على أنفسهم ثم أفاض بهم في كفين فقال هؤلاء إلى الجنة وهؤلاء النار فأهل الجنة ميسرون لعمل أهل الجنة وأهل النار ميسرون لعمل أهل النار وفي الموضع ان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه سئل عن هذه الآية وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين فقال عمر بن الخطاب سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عنها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى خلق آدم ثم مسح على ظهره بيمينه حتى استخرج منه ذرية فقال خلقت هؤلاء إلى الجنة وبعمل أهل الجنة يعملون ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية فقال خلقت هؤلاء إلى النار وبعمل أهل النار يعملون الحديث بطوله وفي الترميه من حديث عبد الله بن رضي الله عنهما قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده كتابان فقال اتدبروا ما هذان الكتابان فقلنا له يا رسول الله الا ان تخبرنا فقال للذي في يده يمناه هذا كتاب من رب العالمين فيه اسماء اهل الجنه واسماء ابائهم وقبائلهم ثم اجمل على اخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم ابدا ثم قال للذي في شماله كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل النار وأسماء آبائهم وقبائلهم ثم أجمل على آخرهم فلا يزال فيهم ولا ينقص منهم أبدا ثم أجمل على آخرهم فلا يزال فيهم ولا ينقص منهم أبدا فقال أصحابه ففيما العمل يا رسول الله إن كان أمر قد فرض منه فقال سدله وقالبه فإن صاحب الجنة يختم له بعمل أهل الجنة وإن عمل اي عمل، وإن صاحب النار يختم له بعمل أهل النار وإن عمل أن عمل. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده فنبذهما ثم قال فرغ بكم من العباد فريق في الجنة وفريق في السعيد. قال تلمدي هذا حديث حسن صحيح غريب ذكر المصنف رحمه الله تعالى دليل التقدير العمري يوم الميثاق ويسمى تقدير الميثاق إضافة الى وقوعه في ذلك اليوم ويسمى ايضا التقدير البشري لاختصاصه بالمخاطبين بالأمر والنهي وهم الإنس والجن والرسل من الانس فنسب اليهم وقيل التقدير البشري وتسميته بالتقدير تقدير الميثاق اولى وذكر المصنف رحمه الله تعالى ما يدل على ثبوته وهو قوله تعالى وان اخذ ربك من بني ادم من ظهره ذريتهم واشهدهم على انفسهم اليس ربكم قالوا بلى شهيدنا وهذه الآية هي في إقرارهم بالربوبيه لله سبحانه وتعالى في اصح القولين لا على تقدير أهل الجنة والنار منهم فإن الأحاديث التي ذكرها المصنف لا تتعلق فيما صح منها بهذه من الآية كحديث إن الله تعالى لما أقرز ادم من ظهري أشهدهم على انفسهم ثم أقاض بهم في كفتين فقال هؤلاء الجنة وهؤلاء للنار فهذا إشهاد آخر وحكم آخر عليهم وأما حديث عمر الذي جعل مبينا للآية والسلل به على ذلك فهو حديث ضعيف لا يثبت لانقطاعه وإن كان أصل معناه ثابتا لكن كونه تفسيرا للآية لم يثبت فيه شيء فاصل تقدير خلق من الخلق للجنة وخلق من الخلق للنار ثابت في أحاديث عدة ثم ذكر المصلف رحمه الله تعالى حديثا ختم به هذه الأدلة وهو حديث عبد الله بن عمر عند الترمذي وغيره قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده كتابان فقال أهدون ما هادان الكتابان فقلنا لا يا رسول الله إلا أن تخبرنا فقال لله في يده اليمنى هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل جنة وأسماء آبائهم وقبائلهم ثم اجمل على اخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم ابدا يعني اكمل وكتم على اخرهم وتمم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم ابدا ثم قال الذي في شماله نحو ما قال الذي في يمينه الا انه جعله لاهل النار وهذا الحديث اسناده جيد وقال الترمذي فيه حديث حسن صحيح قريب وانما يريد بالغرابه تفرده لانه لا يروى الا من وجه واحد من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما الا ان الذهبي رحمه الله قال في الميزان حديث منكر جدا لماذا لماذا الذهبي قال عن هذا الحديث حديث منكر جدا جربت الكتاب عندكم لا تنظروا فيه دوش أو المتن هيا هيا عمر صنع هيا صلى الله عليه وسلم هيا صحيح. على أمي لا يقرأ وما قال أنا سأقرأ عليه قال هذا كتاب في أسماء الجنة أو في أسماء النار Nubدهما يعني القاهما. Nubدهما يعني القاهما. Nubده يعني الالقاء. In Canada is het al van de kant van de kant van de kant van de kant van de طيب والقرآن هو كتاب رب العالمين طيب طيب قلت القرآن قال هذا الكتاب رب العالمين ما هذا كان نقل الكتاب لا ما ينزل نقل الكتاب قدر هذا الكتاب أخذه النبي صلى الله عليه وسلم وذهب. قد له إلى ربه عز وجل وإذ ذلك الوجه النكاره كتاب يمسك في اليد فيه أسماء آلاف مؤلفة يعني الآن إذا كنت أكبر مجلد بيدك أكبر مجلد الآن بيدك كم يكون فيه اسم أهل الجنة عدادهم كثيرة جدا يعني آلاف مؤلف كيفون دليل الهواتف دليل الهواتف أكبر دليل الهواتف يمسك هذا يكون في أي مدينة قدر أن دليل في المملكة العربية السعودية كلها جمع في مجلد واحد طيب فأهل البلدان الأخرى طيب أهل هذا الجيل والجيل الآخر والذي قبله وما قبله هذا وجه استنكار ذهبي لهم أنه جرم كثير في محل قليل جرم كثير في محل قليل الجرم يعني الجسم يعني قدر مقدر من الاجسام بالكتابة كثير يكون فيه محل قليل فيمتوا وجه النقارة هذا وجه النقار ولكن سبحان الله في فتح الباري في سطر واحد عرضا قال لما ذكر حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس فحدثهم بما هو كائن وبما يكون إلى يوم القيامه قال ففيه جمع الكلام الكثير في الزمن القليل آية له صلى الله عليه وسلم كجمع الجرم الكبير في المحل القليل آية له صلى الله عليه وسلم وذكر حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما هذا الذي أخرجه الكلمة وهذا من الفوائد النافعة في كتابة في البال يقول يعني كمان النبي صلى الله عليه وسلم حدثا عما كان وما سيكون إلى يوم القيامه في يوم واحد خرب فيه الناس وهذا ايه آية لهم صلى الله عليه وسلم فكذلك وقوع تلك الكتاب لاهل الجنه جميعا في هذا الجرم هذا ايه داله على خط النبي صلى الله عليه وسلم فهذا الحديث حديث ثابت وفق المعنى الذي ذكره ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري وفيه بيان هذا التقدير إلا أنه كما سبق مندرج في التقدير الأزلي فلا يكون فيه إثبات نوع آخر نعم سؤال ما دليل التقدير العمري الذي عند أول تخليق النطفة جواب قال الله تعالى هو أعظمكم إذ أنشأت من الأرض وإذ أنشأت في بطون مهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى وفي الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدكم لم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطرة ثم يكون علاقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفق فيه الروع ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد فهو الذي لا إلى غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا درا فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل عمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم لا يعمل في عمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا برار فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل عمل أهل الجنة فيدخلها وفيه روايات غيرها وفيه روايات غيرها هذه عن جماعة من الصحابة لأنفاض المخر والمعنى واحد ذكر المصنف رحمه الله تعالى سؤالا الآخرة عن دليل التقدير العملي الذي عند أول تفصيل النقطة. وأرد في تصديق ذلك دليلا من القرآن وآخر من السنة فأما دليل القرآن فقوله تعالى هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم ووجه الاستدلال بهذه الايه في قوله وإذ انتم اجننه في بطون امهاتكم فهو اعلم بكم بما أجرى عليكم من القدر في هذا المحل كما اجراه عليكم بالانشاء من الارض في المقام الاول ثم ذكر حديث عبد الله بن مسعود في الصحيحين وليس عندهما ذكر النطفه وانما ان احد يجمع قلقه في بطن امه أربعين يوما ثم يكون علقه مذى ذلك الى تمام الحديث وهذا الجمع في المقام الأول يسمى نقطة كما وقع في القرآن وفي السنة في أحاديث أخرى هذا الحديث مبين لإجمال التقدير العمري الذي يكون عند أول تخليط النطفة وهو أحد أحاديث الأربعين النووية وروي من حديث جماعة من الصحابة وأصحوا حديث عبد الله بن مسعود الذي رواه الشيخان واختاره ابن الصلاح فأدخله في الأحاديث الكلية ثم تبعه النوم فأدخله في الأربعين في مباني الإسلام وقواعد حسنا السؤال ما دليل التقدير الحولي في ليلة القدر الجواب قال الله تعالى فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا الآيات وقال ابن عباس رضي الله عنهما يكتب من أم الكتاب في ليلة القدر ما يكون في السنة من موت أو حياة ورزق ومضى حتى الحجاب يقال يحد فلان ويحد فلان وكذا قال الحسن وسعيد بن جبير أم قاتل وأبو عبد الرحمن السلمي وغيره ذكر المصنف رحمه الله تعالى سؤالا آخر فيه بيان دليل التقدير الحولي في ليلة القدر المراد بالتقدير الحولي التقدير السنوي الذي يكون في ليلة القدر ثم أجاب عنه ببيان دليله بقوله فيها أي في ليلة القادر يخرط كل امر حكيم امرا من عندنا وروي في ذلك تفسيرا للآية السابقة كلام لجماعة من الصحابة فمن بعدهم كعبد الله بن عباس والحسن البصلي وسعيد بن جبير ومقاطب بن سليمان عبد الرحمن السلمي وأصح في المنقول في ذلك ما رواه الحاكم وغيره بسندنا صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال يفرق فيها امر الدنيا الى مثلها من قابل فيها أمر الدنيا إلى مثلها من قابل يعني من السنه المستقبله ففي ليلة القدر تكتب التقادير السنويه في, في صحف الملائكه نعم سؤال ما دليل التقدير اليومي جواب قال تعالى كل يوم هو في شهر وفي صحيح الحاكم قال ابن عباس رضي الله عنهما ان مما افلت الله تعالى لوحا محفوظا من درجه بيضاء دفتاه يا فوت حاكم يعني صحيح الحاكم يعني مستبر. لماذا سمي صحيح حاكم لأنه اشترط الصحه نعم حسن الله قال نور وكتابه نور ينظر فيه كل يوم 360 ينظر فيه كل يوم ينظر فيه كل يوم او مرة وفي كل نبضة منها يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويعز ويذل ويفعل ما يشاء فذلك قوله تعالى كل يوم هو في شأ وكل هذه التقاليل في التفصيل من القدر السابق وهو الازلي الذي امر الله تعالى القلم عندما خلقه أن يكتبه في اللوح المحفوظ وبذلك فسر ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم قوله تعالى إنا كنا نستنسف ما كنتم تعملون وكل ذلك صادر عن علم الله الذي وصفته تبارك وتعالى ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا سؤال يتعلق ببيان دليل التقدير اليومي وأورد فيه قول الله سبحانه وتعالى كل يوم هو في شأن أي في تقدير من التقدير الذي يجري على القلب وأورد في تفسير ذلك أثراً رواه الحاكم وغيره بيد أن إسناده لا يثبت ثم قال المصنف رحمه الله تعالى كل هذه التقادير فالتفصيل من القدر السابق وهو الأزل فهي راجعة له ولأجل ذلك قلنا إن كتابة التقارير نوعان، أحدهما كتابة إجمالية والأزلية والاخرى كتابة مفصلة وهي بأنواعها الثلاثة. ثم قال المصنف وهو الأزلي الذي أمر الله تعالى القلم عند خلقه أن يكتبه في اللوح المحفوظ. فإن الله لما خلق القلم قال له اكتب. ولأجل هذا الأمر ذكر في الحديث إن أول ما خلق الله القلم. قال لهم اكتب يعني أول ما خلق قلم بادره الله عز وجل بالأمر فقال لهم اكتب وليس هذا الحديث دالا على أولية حلق القلم والصواب أن المخلوق أولاً هو العرش وليس القلم كما قال ابن قيم الثنونية والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان هل كان بعد العرش أو هو قبله قولان عند أبل على الهمزان فالحق أن العرش قبل لانه عند الكتابه كان ذا اركان فكان العرش مشيدا عند الامر بالكتابه فخلقه هو السابق في اصح القولين ثم قال المصنف بذلك فسر ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما قوله تعالى انا كنا نستنسق ما كنتم تعملون اي ان ذلك هو استنساق الملائكه للقدر المفصل من اللوح المحفوظ الذي فيه القدر المجمل فكانت الملائكه تتنسف هذه المقادير بأمر الله سبحانه وتعالى من ام الكتاب فتكون في صحفها وروي ذلك عن ابن عمر وابن عباس أما المروي عن ابن عمر فلا يثبت، واما المروي عن ابن عباس فروي من وجوه احسنها ما افرجه ابو عبيد القاسم السلمي في كتاب الناسق والمنسوخ مختصرا في تفسير هذه الآية وإسناده صحيح وهو تام على هذا التفسير أن الملائكة تستنزق المقادير الكرصيلية من النوع المحفوظ وكل ذلك صادم عن علم الله الذي هو صفته تبارك وتعالى نعم السلام عليكم سؤال ماذا يقتضيه سفق المقادير بالشقاوة والسعادة جواب اتفقت جميع الكتب السماوية والسنن النبوية على أن القدر السابق لا يمنع العمل ولا يوجب الانتكار عليه بل يوجب الجد والاجتهاد والحفص على العمل الصالح ولهذا لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بسفة المقادير وجرائمه وجريانها في القلم بها قال بعضهم أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل قال لا اعملوا فكل ميسر ثم قرأ فأما من أعطى واتقى الآية الله سبحانه وتعالى قدر المقادير وهيئ لها أسبابا وهو الحكيم بما نصبه من الأسباب المعاش والمعاد وقد يسر كلا من خلفه لما خلقه له في الدنيا والآخرة فهو مهير له ميسر له فإذا علم العبد أن مصالح آخرة فيه مرتبطة بالأسباب وصلت إليها كان أشد اجتهادا في فعلها والقيام بها وأعظم منه في أسباب معاشه ومصالح دنيا وقد فقها هذا كل ذكي قال من الصحابة لما سمع أحاديث القدر ما كنت أشد اجتهادا مني الآن وقال من النبي صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وقال صلى الله عليه وسلم لما قيل له أرأيت دواء نتداوى به؟ ورق النس فيها هل ترد من قدر الله شيئا قال هي من قدر الله يعني إن الله تعالى قدر الخير والشر وأسباب كل منهما لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من سرد مراتب كتابة المقادير وبيان أجلتها أرد سؤالا عظيما وهو ماذا يقتضيه سرق المقادير بالشقاوة والسعادة أي أي شيء ينبني على كتابة المقادير سابقا بالشقاوه والسعادة لكل احد فبين رحمه الله تعالى ان جميع الكتب السماويه والسنن النبويه التي جاء بها الانبياء مجمعة على ان القدر السابق في الازل لا يمنع العمل ولا يوجب الاتكال عليه بل يوجب الجد والاجتهاد والحرص على العمل الصالح فان النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له افلا نتكل على كتابنا وندع العمل قال لا اعملوك كل ميسر أي لما خلق لهم كما وقع في بعض الالفاظ فأمرهم بالعمل ووجه ذلك أن الله عز وجل غدر المقادير وهيا اسبابها كما قال الله سبحانه وتعالى إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا وقال وهديناه النجدين فمكن الله عز وجل العباد من أسباب السعادة وأسباب الشقاوة فمن شاء أخذ بأسباب التعادة فحاز بها مصالح الدارين ومن شاء وقع في اسباب الشقاوة فلحقه النقص في الدارين وقد اورد المصنف رحمه الله تعالى ما يُعزى إلى بعض الصحابة أنه قال لما سمع احاديث القدر ما كنت أشدد في هذا من الآن اي ان الاحاديث المرويه في ذلك حملتني عن الاجتهاد في العمل لأن الله عز وجل بين ان الخلق ينقسمون الى فريقين فريق في الجنه حظهم السعاده وفريقهم في السعير حظهم الشقاء، ثم هيئ لكل اسباب ذلك فالعاقل يحمله معرفه المال عن الاجتهاد في الاعمال بالأسباب الموصله الى السعاده ثم ذكر قوله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز هذا حديث عظيم فيه وصيه بهذه الاصول الثلاثه لابن القيم رحمه الله تعالى كلام نابع متفرد في بيان معناه في الوابل الصيب وفي زاد المعاد وفي شفاء العليل ثم اورد حديث ابن أبي خزامة عن أبيه وإجساده حسن وفيه لما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم أرأيت دواءا تداوى به ورقا نستقيها هل تأنت من قدر الله شيئا قال هي من قدر الله أي أن الله قدر الأدواء والدواء وكذلك قدر المآل والأعمال فهو قدر مآل الجنة ومال النار وقدر أعمال الجنة واعمال أهل النار فالإنسان مخير فيما شاء يتخذ ويخترى لنفسه العاقل ينبغي أن يحمله تقدير القدر عن الاجتهاد في طلب استعادة لنفسه والفرار من الشقاوة وأسبابها. نسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا جميعا من السعداء ويجنبنا أسباب الشقاوة والبلاء.